وَفُسِّتِ الْجِبَالُ بَسَا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثَارًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَنَاةً وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ذلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مغضونة متكئين عليها متقافلين يطوط عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأفاليق وكأس من معين لا يصدعون عنها مما يتغيرون ولحب طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka أَبُو النَّيْمِ إِنْ سِنَتِينَ مَخْبُودٌ وَطَلْحٌ مَنْبُوتٌ وَالَّذِي مَمْدُودٌ وَمَا فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء Dan azrahan li ashab al yamin, ulatul min al awalin, w zulatul min al akhirin, في سموم وحميم وظل من حموم لا فارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مثرفين وَكَانُوا يُسْرُونَ عَلَى الْحِنْتِ الذِّي وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ Al awlin wal akhirin, la majmuahun ilam yukat atau mahlum. Thummah inna لا آكلون من شجر من زقون، فمالئون منها البذور، فشربون عليه من الحميم. وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الْدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصْدِقُونَ أَفَرَأِيْتُمْ مَا تُمْ أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قد دلنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على كم ونشأكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأول فلو لا تذكرون أفرأيتم تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون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 شؤ نَحْنُ جَعَلْنَا الذِّكْرَ أَنذَرًا وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ أَلَا Laksmu bimawakin bintang, wahai! Inilah Qasim yang telah belajar nabi. Inilah Quran yang kudus, dalam kitab yang لا يمسون إلا المطهر تنزيل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تغرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أرجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما